إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م اعمالنا ل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ن من ومن أن أن ا هادي محمدا يهده شريك وأشهد وحده له وأشهد د ه ورسوله أيها الذين يا آ ن و اتقوا ا ل ولا ه تفقاته حق ت ت و م إ ل وأنته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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقل و ا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 ا ل ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه وسلم م ن م ت ن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة ل ل إ م ا م أ ب د ت ا ي اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر د ن اردت ا اردت ا اردت ا اردت ا اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان م ر ت ان ا ر ا في أ م و ر ك ث ي ر ة تهم المسلم و ا ل م س ل م ة والكبير والصغير فالحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وأحمد أخرج فو وجاء من ط ر ي ق عبدالله بن عباس ابن ع م رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله ي ح ف ظ ك احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك اذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان ا ل ا م ة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم ي ض ر ك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف وهذه الروايه ة ب ذ اخرجها اللغة أ الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح وجاء الترمذي ب ر و ا ي ة أ خ ر ى أ و ب أ ل ف ا ظ أ خ ر ى لهذا الحديث فقال احفظ الله تجده أ م ا م ك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة واعلم أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك هل في صوت إ خ و ه ولم ع أ ن م ا أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك وما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك ولم ع أ ن النصر م ع الصبر و أ ن ا ل ف ر ج م ع الكرد و أ ن م ع ا ل ع س ر ي س ر وأن مع ع ا ل س ر يسرى. كما قلت هذا الحديث أ خ ر ج ه الترمذي و أ ح م د رحمهم الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات زادت ا ل أ ل ف ا ظ واختلفت والحديث كما قال الترمذي رحمه الله هو حديث حسن صحيح وله طرق أ خ ر ى بعضها ضعيف وبعضها فيه حسن او فيه قبول هذا الحديث كما نرى حديث عظيم مما يجب على المسلمين أ ن يعتنوا به ويفهموه ويطبقوه وكما سمعتم من الحديث أ ن ه يتكلم عن علاقه العبد بربه علاقة العبد ر ب هذا ه الحديث تحدث به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن عم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فقال كنت خلف النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كنت خلف النبي خلف صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم عليكم السلام و ر ح م ة الله فهنا لم ت أ ت ي ر و ا ي ة تصرح ب أ ن ه م يركبون على د ا ب ة أ و لا حياكم ا لكن ل ل ه أخير يحتمل أ ن ه م ا يركبان أ و يمشيان فيحتمل الكلام أ ن ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت خلف النبي إ ن كان راكبا أ و إ ن كان ماشيا وهذا يدل على حرص ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابن عباس كما نعرف هو ترجمان ا ل ق ر آ ن حبر الأمة الذي أ م ة ا ل اتاه الله تبارك وتعالى من فضله في فهم التفسير ودعا له النبي صلى الله عليه ه وسلم آ وسلم ق ا ل كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا غلام ينادي هنا على ابن عباس رضي الله عنه ل أ ن ه كان صغيرا وجاء في بعض الفوض الحديث ف ض ا ل ا ل أ خ ر ى يا غويلم يا غويلم بضم الغين وهي تصغير غلام قال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات وهذا من محبه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه وحرصه على تعليمهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان ر ح م ة للعالمين و ر ب أ ص ح ا ب ه على العلم الصحيح فقال له إ ن ي أ ع ل م ك كلمات والعلم كما نعرف هو إ د ر ا ك الشيء على ما هو عليه إ د ر ا ك ا جازما إ ذ ا قلت في شيء أ ن ا أ ع ل م ه أ ي أ د ر ك ه إ د ر ا ك ا و أ ح ي ط ه علما من جميع الجوانب و إ ن كان بعض ا ل أ م و ر يطلق عليها العلم بدون ا ل إ ح ا ط ة وهنا يفرق بين العلم وبين ا ل م ع ر ف ة في أ ن العلم لله تبارك وتعالى و ا ل م ع ر ف ة يوصف بها العبد لذلك ا ل م ل ا ئ ك ة رضي الله ع ل ي ه م السلام لما أمرهم الله تبارك وتعالى أن أو امر ل ل وتعالى ه تبارك أو أن أ الله تبارك وتعالى آدم أ ن يخبرهم ب ا ل أ س م ا ء التي علمها الله تبارك وتعالى إ ي ا ه و ر أ و ا ذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم فالعزو هنا لله عز وجل في أ ن ه صاحب العلم ويعلم كل شيء ويعلم كل شيء في كل الله شاء إن تبارك ت عالم ى ع ا ل عليم وغيره من العباد يوصفون ب ا ل م ع ر ف ة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ا ب ن عباس رضي الله عنهما طيب هل أم في تقطيع؟ في هل استواضح أم و ل على ا ل آ ن يكون ا ل أ م ر أ ف ض ل إ ن شاء الله فكما قلت أ ن العلم و ا ل م ع ر ف ة والفرق بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ل ا ب ن عباس رضي الله عنهما أ ن ه ينصح ه وهذه ن ص ي ح ة من النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه وقال له إ ن ي أ ع ل م ك كلمات وذكر له ذلك ل أ ج ل الانتباه لينتبه ه أنه سيلقي ل ع بعض الكلمات المهمه هكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ابن عباس رضي الله عنهما فقال له اني أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظك هذه جملة فيها جملة الحفظ أ ي أ ن ك إ ذ ا حفظت حدود الله و ش ر ي ع ة الله و أ م ر ت ب ا ل م أ م و ر ا ت وانتهيت عن المنهيات فلذلك تحقق الحفظ لذلك قال احفظ الله ي ح ف ظ أ ي إ ذ ا حققت هذه ا ل أ م و ر وحققت هذه ا ل أ و ا م ر من الله تبارك وتعالى واجتندت النواهي فبذلك يكون ا ل أ م ر فيه أ ن ك تحقق هذا ا ل أ م ر احفظ الله يحفظك ف ا ل أ م ر هنا بحفظ الحدود والحقوق و ا ل أ و ا م ر والنواهي ف إ ذ ا جاءك أ م ر تمتثل إ ل ي ه و إ ذ ا جاءك نهي تنتهي عنه هذا ا ل أ ص ل عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والله تبارك وتعالى قال هذا ما توعدون لكل اواب ح ف ظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فهذا يدل على أ ن الذي يقوم بشرع الله عز وجل يدخل في هذا القول احفظ الله يحفظك فجاء هذا القول ب ا ل م ح ا ف ظ ة والحفظ المحافظه ة و طيب الصوت واضح طيب طيب ا ل ل ا ل غ ر ف ة على البلتوك ربما يعني يكون ع ن ي ي في بعض ا ل أ م و ر في الله المستعان طيب الآن أوضح يا أوضح إخوة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك إ ذ ا فعلت هذا يحفظك الله تبارك وتعالى فالجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى و أ و ف و بعهدي اوفي بعهدكم و إ ي ا ي فارهبون فقال أيضا أذكركم تذكروني و ق ا ل أ ي ض ا إ ن تنصروا ل ل ه ينصركم فالجزاء من جنس العمل من يحفظ الله ي ح ف ظ فهذا أ م ر نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لابن عباس رضي الله عنه لذلك قال لينتبه أ و ل ا إ ن ي أ ع ل م ك كلمات ثم قال احفظ الله ت ج د ه تجاهك فهذا ايضا تحقيقا كما قلت في ا ل م ر ة او الكلام في ح ف ظ الله تبارك وتعالى الاول احفظ الله وهو هنا أ ن ت أ م ر ب أ م ر الله وتنتهي عما نهى الله عنه وقوله تجده تجاهك أ ي تجده أ م ا م ك يدلك على كل خير ويقربك إ ل ي ه ويهديك إ ل ي ه هذا لمن؟ يحفظ الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهو يظل معهم ويكون دائما في عونهم في احفظ ذلك الله تجده تجاهك تجده المعيه التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده وقال الله تبارك وتعالى إ ن ي إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى وقال أ ي ض ا ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كانوا فهذا يدل على أ ن ك إ ذ ا حفظت الله تبارك وتعالى تجده دائما معك بعلمه وقدرته ومعيته دائما هذا لمن حقق هذا الشرط ثم قال إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله وهنا عن السؤال فالسؤال الذي فيه يدخل تحت مسمى ا ل ع ب ا د ة التي لا ينبغي ل أ ح د إ ل ا الله تبارك وتعالى وهناك سؤال لغير الله ف م ا قد أ ج ا ز ه الله تبارك وتعالى للعباد ا ل أ و ل إ ذ ا سالت أ ل ت ف س أ الله إذا ل س أ الله تبارك وتعالى ح ا ج ة فعليك أ ن ت س أ ل الله تبارك وتعالى ل أ ن ك في ح ا ج ة إ ل ي ه مفتقر إ ل ي ه فقير وضعيف لا تقدر على شيء ولا حول لك ولا ق و ة إ ل ا بالله ف أ ن ت إ ذ ا س أ ل ت في طلب ح ا ج ة أ و دعاء أ و غير ذلك ت س أ ل الله تبارك وتعالى ولا ت س أ ل المخلوق ل أ ن ه مثلك لا يقدر على شيء ولا ينفع ولا يضر والله تبارك وتعالى هو الذي يقدر ا ل أ ق د ا ر وهو الذي يرزق وجعل سؤال بعض العباد فيما يقدرون عليه إ ذ ا طلب منه شيء لا بد أ ن يقدر عليه و ي بد أ ن يكون هذا المسؤول حي ل أ ن كثيرا من عباد القهور و يسألون أصحاب القمور و ر أصحاب م م ت لا ينفعون ولا يضرون ف إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله وهذا تحقيق ل ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة بخلاف الفرق الضاله والمشركين الذين ي س أ ل و ن غير الله تبارك وتعالى وفي ذلك آ ي ا ت ك ث ي ر ة ي ع ن ي كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله ا ل ذ ي ن آ م ن و ا أ ش د حبا لله فحبهم هذا لغير الله لهذه ا ل أ ن د ا د جعلوهم ي س أ ل و ن ه م من دون الله تبارك وتعالى ف إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله يدخل هنا دعاء الطلب ودعاء ا ل ع ب ا د والعبادة هما تبارك وتعالى إذا لله د ع و ت الله عز وجل سواء في الدنيا أ و في ا ل آ خ ر ة فالدعاء لله عز وجل والطلب منه أ ي ض ا ف إ ذ ايضا فإذا استعنت فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سألت أ ا ل ا س ت ع ا ن ة هنا من أ ن و ا ع العبادات و ا ل ا س ت ع ا ن ة هي طلب العون لذلك نحن لما نصلي نذكر في ا ل ص ل ا ة ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ي لا نستعين إ ل ا بك ف ا ل ا س ت ع ا ن ة لا تكون إلا بالله طلب العون ولا يطلب إ ل ا من رب ا ل أ ر ب ا ب ملك الملوك القادر على كل شيء وفي ذلك توكل على الله عز وجل في ا ل ا س ت ع ا ن ة أ ن ت تستعين على أ ح د لكي تتوكل عليه في, في, في هذا الشيء وهذا لا يجدر بك أ ن تتوكل على أ ح د إ ل ا الله عز وجل لذلك جعلت ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله عز وجل فقط و أ ي ض ا ربما تستعين بشخص في ي ي أمر د ن و هو يقدر عليه هذا مما أ ج ا ز ه بعض أ ه ل العلم وهذه ا ل ا س ت ع ا ن ة ق ا ص ر ة على شيء معين كان أ ح د يفعل شيئا فيطلب ا س ت ع ا ن ة من أ خ له أن يساعده في شيء أ م ا ا ل ا س ت ع ا ن ة بمعناها و م ف ه و م ه ا العام و طلب العون الذي هو حق ل ل ه تبارك و تعالى لا يطلب إ ل ا من الله عز و جل و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن الامه لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك وهذا تحقيق ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل وهنا ا ل إ ي م ا ن بالقدر أ ي ض ا حتى لا يقول أ ح د بأن يصب بجانبي لما لم يصب الذي و أ ن ا الذي أ ص ب ت وهذا الذي س ي أ ت ي في الحديث القادم أ و ر و ا ي ة الحديث القادم و أ ي ض ا لتعلم علما يقينيا أ ن ا ل أ م ة كلها ولو اجتمعت و ا ل إ ن س والجن ن على أ ينفعوك بشيء ولم يكتبه الله تبارك وتعالى لك ما ي غ ي ر شيء وما ينفعوك بشيء قط ل أ ن الله تبارك وتعالى كتب المقادير وعلم كل شيء وليس هناك مخلوق يستطيع أ ن ينفع أ و يضر إ ل ا ب إ ذ ن الله عز وجل لذلك قال ا ل أ م ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا لن ي س ت ط ي ع أ ن ي ن ف ع أ ح د بشيء إ ل ا ما قد كتب له هذه الأقدار كتبت قبل أ ن تخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة ولذلك كان الاعتماد والتوكل والسؤال وغير ذلك من أ ن و ا ع العبادات حقل ل ه تبارك وتعالى وهنا تحقيق ا ل إ خ ل ا ص والنهي عن الشركيات النهي عن ا ل إ ن ص ا ت أ والسحره م للمنجمين ا ا ع ل و س والكهان الذين يقومون بالتبشير بكذا وكذا أ و غير ذلك وهم لا يعلمون الغيب فالحذر الحذر ثم قال واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أي ينفعك أي بشيء ضرء ل م ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك فالضرر أو الخير والنفع الخير والشر والضرر هذا أو قد كتب هذا ق د كتب هذا في اللوح المحفوظ وعلمه الله تبارك وتعالى فلو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتب عليك طيب في صوت اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء ما أ ر ا د ه الله لك أ و ما كتبه الله عليك ما استطاعوا أ ن يضروك ولو اجتمعوا على ذلك حياتهم كلها ودفع الضر جائز و م ح ا و ل ة رفع البلاء جائز بالدعاء و م ح ا و ل ة دفع الضر أ ي ض ا جائز بصده لو جاء ضرر ل أ ح د في ش أ ن ه أ و في أ م و ر ه وله أ ن يصد هذا الضرر صد ه ولا يستسلم له ويقول هذا كتب علي فما أ ف ع ل شيء لكن أ م ر ن ا أ ن ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب معنى ذلك أ ن ن ا لا نعتمد اعتمادا خاطئا في عقيدتنا ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن نتوكل على الله ولا نتواكل هناك فرق بين التواكل والتوكل ا ل ذ ي يجلس في بيته ويقول أ ن ت ظ ر و ا الموت هذا مخطئ و الذي يقول ب أ ن ما دام كتب كل شيء كل شيء كتب وما في شيء من عمل أ ع م ل ه مثلا يفيد فلا أ ف ع ل شيء فهذا لا ي أ خ ذ في ا ل أ س ب ا ب فهذه ا ل أ م و ر التي كتبت ع ل م ه ا الله تبارك وتعالى أ ن ك ستفعلها فكتبه الله ا تبارك وتعالى إ م ا لك أ و عليك وعليك أ ن ت أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لذلك كان ما من شيء أو ما ف يرد شيء ي القضاء إ ل ا الدعاء القضاء الذي قضي في أ م ر معين ربما يرفع او ي ت أ خ ر بسبب الدعاء فلا يتواكل العبد ولكن يتوكل ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب دائما ثم قال صلى الله عليه وسلم رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف أ ي أ ن ما كتبه الله تبارك وتعالى قد انتهى ف ا ل أ ق ل ا م رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله ولا يستطيع أ ح د أ ن يغير في قدر الله ولا فيما كتبه الله تبارك وتعالى ف جفت الصحف بعد الكتابة ورفعت الأقلام عنها فما يضاف فيها الكتابة كتب الأقلام عنها وهذا دليل على أن كل بعد أن شيء شيء قبل أ ن تخلق السماوات و ا ل أ ر ض الله فعلم ذلك و ك ت ب ه نعم و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى أ ح ف ظ الله تجده أ م ا م ك تعرف على الراه في الرخاء يعرفك في الشده ة يعني ذ هذه ا أيضا الرواية معنى يدخل أ ي ض ا في المعنى ا ل ر و ا ي ة ا ل م ا ض ي ة أ ن ك إ ذ ا تعرفت على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة ف ا ل أ ص ل في م ع ر ف ة الله تبارك وتعالى الرخاء و ا ل ش د ة وليس في ا ل ش د ة فقط كمشركي ا ل ج ا ه ل ي ة أو م ش ر كانوا ل م ش ر ك ي ا ل أ ل ي ن ك ن و ا يعرفون الله في ا ل ش د ة فقط ولا يعرفونه في الرخاء فلذلك كانوا مشركين فعلينا أ ن نعرف الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي ا ل ش د ة ف إ ذ ا عرفناه في الرخاء يعرفنا في ا ل ش د ة أ ي يساعدنا ويقوينا ويثبتنا على الحق في هذا الوقت ف أ ن ت في ص ح ة و ع ا ف ي ة و أ ن ع م الله تبارك وتعالى عليك بنعم و ا ف ر ا ت فعليك أ ن تحمده وتعرف قدره ف إ ذ ا جاءك ا ل ش د ة أ و جاءت ا ل ش د ة ثبتك الله تبارك وتعالى عند ذلك تقديم الخيرات مطلوب ثم قال واعلم أ ن ما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبك وما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك وهذا بيان مثله معنى ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى فقدر الله تبارك وتعالى إ ن أ ص ا ب ك فهو يريدك أ ن ت وليس يريد أ ح د غيرك فعليك أ ن تحمد الله تبارك وتعالى ولا ت ت ص خ ط ولا تقول لماذا هذا لم يصبه شيء و أ ن ا أ ص ا ب ن ي وانما ه ذ كثيرا س ع ه و إ ن م إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة يقولون دائما انا لله وانا اليه راجعون ه فحمد الله واسترجع حمد الله واسترجع فبنى له بيت الحمد فالله تبارك وتعالى يحب من العبد أ ن يحمده ل أ ن ه لو تسخط وقال ولماذا أ ن ا أ ص ا ب فهذا قدر الله تبارك وتعالى ويريد لك أ ن تبتل ليعلم منك إ ن كنت صابرا أ م لا وهذا تحقيق ا ل إ ي م ا ن ف <تصفيق> ما أ خ ط ا ك إ ن كنت جالسا في مكان فحدث شيء لمن بجوارك فلا تقول أ ن هذا لم ا لم يصبني أ ن ا فهذا ه ابتلاء أو ذ ا قدر أ ص ا ب هذا بعينه ل أ ن الله تبارك وتعالى يريد ذلك وقدر عليه ذلك و أ ي ض ا إ ذ ا أ ص ا ب ت ك ولم تخطئك أو لم يخطئك القدر وهكذا ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر واعلم ان ل ص ر مع النصر ص ب ر واعلم أ ا ل ن مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر ي ص ر ا وهذه جمل فيها الحث ع ل ى الصبر و أ ن النصر قريب ومن ينتصر ينتظر, الصبر أو من يصبر ينتظر النصر ص ب ر او م ي ينتظر لان مع كل صبر تصبره في حياتك او في غير ذلك تحصل من الامور الخير الكثير فقرن النصر ا مع الصبر الذين يصبرون يأتيهم النصر سواء ضيق عليهم أ و غير ذلك ف ي أ ت ي نصر الله تبارك وتعالى أ ل ا إ ن نصر الله قريب وقوله و أ ن الفرج مع الكرب دائما ي أ ت ي الفرج والتوسعه بعد الضيق وان مع العسر يسرا وأن مع ل س يسر ر دائما الشيء الصعب ي أ ت ي بعده شيء سهل ل أ ن ك صبرت على ذلك وتوكلت على الله وعرفت و أ ي ق ن ت ب أ ن هذا لم يكن ليخطئك وهذا قدرك ف ت أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب وتنتظر الفرج واليسر كما قال الله تبارك وتعالى فان مع العسر يسرا فلا بد لكل سامع لهذا الحديث أ ن ينتبه لهذا الحديث وإن كان يحتاج لشروحات والكلام الديني فيه وإن من أمور يخرج منه الفوائد والضرر فوجب علينا أ ن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا فيه بشارات وفيه اعتقادات وفيه ت أ ص ي ل صحيح ل ل ع ق ي د ة وكيف ناصلها فهذا بارك الله فيكم اكتفي بهذا و نسال ل الله نسأل لنا ولكم القبول والفلاح تقبل أنت أستغفرك وأتفو ورب سبحانك الله والحمد لله العالمين اللهم لا إله إلا إليك مننا ومنكم حمدك وفي أشهد أن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته